وَاَنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُم فَاعْبُدُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَآمِنْتُ بِرَبِّكُم فَاعْبُدُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله لَهُ دِينِ وَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِ قُلْ الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران الأول لَهُمْ مِنْ سَعِيرٍ غُلْدٌ مِنْ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ غُلْدٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يا عِبَادِ فَتَنقُون وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوا فَبَشِّرْ مَن يَسْتَمِعُونَ الَّْذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حاق وَلَن يَكَلِمَ اللَّهُ الظَّالِمِينَ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَنُحُمَّ لَنُمُرًا فَمِنْ سَوْكِهَا رَفُمًا ذَنِيَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنَ وَعْدَ اللَّهِ لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ الْمِيعَادَ أَلَمْ تَرَ أَن إن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَغِيضُ فَتَرَى غُمُوظًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِى الْأَلْبَابِ